بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثاني من التذكرة متابع وروي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثروا ذكر الموت فانه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا وروي عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال كفى بالموت واعظا وكفى بالموت مفرقا وقيل له يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال نعم. ما يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة. في الحاشية واحد صحيح. رواه أحمد والسلسلة الصحيحة للألباني. اثنان صحيح. رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي. ثلاثة حسن. رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في الكبير. أربعة ضعيف. رواه الطبراني في الكبير وابن ماجه والترمذي وأحمد خمسة. سبق تخريج الحديث ستة ضعيف رواه الطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو متروك والهيثمي في المجمع ورواه البيهقي في الشعب بلفظ كفى بالموت واعظة وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلا متابع وقال السدي في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أكثركم للموت ذكرى وله أحسن استعداد ومنه أشد خوفا وحذر فصل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هادم من الموت كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة فإن من ذكر, موت حقيقة ذكره من ذكر الموت حقيقة ذكره ويعيد من ذكر الموت حقيقة ذكره عليه لذته الحاضره ومنعه من تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافله والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الالفاظ والا ففي قوله عليه الصلاه والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثر ذكر هادم للذات مع قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ما يكفي السامع له ويشغل الناظر فيه وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويود المال والولد لم تغني عن هرمز يوما خزائنه والخل قد حاولت حعاد فما خلدوا ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد حوض هناك مورود بلا كذب لابد من ورده يوما كما ورد فصل إذا ثبت ما ذكرناه فعلم أن ذكر الموت يورث استشعارا يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الثانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة ونعمة ومحنة فإن كان في حالة ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا يدوم والموت أصعب منه أو في حالة نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بها والسكون إليها لقطعه عنها ولقد أحسن من قال أذكر الموت هادما للذاتي وتجهز أعيد أذكر الموت هادما للذاتي وتجهز لمصرع سوف يأتي وقال غيره أذكر الموت تجد راحة في الدكار الموت تقصير الأمل في العشية واحد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه الطبراني في الأوسط وقال فيه من لم أعرف أتابع وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك. مستعد لذلك وكان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة الرحيل الرحيل. فلما توفي فقد صوت فقد صوته أمير المدينة. فسأل عنه فقيل إنه قد مات. فقال ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال. فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه ويحك يا زيد من ذا يصلي عنك بعد الموت من ذا يصوم عنك بعد الموت من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت ثم يقول أيها الناس ألا تبكو تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم من الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه وهو في هذا وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه وقال التيمي شيئان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة وقال أبو نعيم كان الثوري إذا ذكر موت لا ينتفع, لا ينتفع به أياما فإذا سئل عن شيء قال لا أدري لا أدري واحد وقال أسباط ذكر عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجل فأثني عليه فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف ذكره للموت؟ فلم يذكر ذلك عنه فقال ما هو كما تقولون وقال الدقاقه من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت عقب, عقب بثلاثة أشياء تسويث التوبة وترك الرضا بالكثاف والتكاسل في العبادة فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته فيال الموت من من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما اعتلَه كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمniات هل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك عن موضعك وإذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق وأخذت من فراشك وغطائك إلى وأخذت من فراشك وغطائك إلى عورر إثنان في الحاشية واحد اخرجه ابو نعيم في الحليات والخبر صحيح اثنان العرار هو صفر السنام والعرار والعرار هو الغور وكل شيء باد بشيء القاموس المحيطة مادة عرار متابع وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر واحد فيا جامع فيا المال والمجتهد في البنيان ليس لك والله من المال إلا الأكفان بل هي والله للخراب والذهاب وجسمك, وجسمك للتراب والمآب فإن الذي جمعت جمعته من المال فهل أنقذك من الأهوال كلا بل تركته إلى من لا يحمدك وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك ولقد احسن من قال في تفسير قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما أعطاك الله الدار الآخرة أي طلب فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة لا في الطين والماء والتجبر والبغي فكأنهم قالوا لا تنسى أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن ونحو هذا قول الشاعر نصيبك مما تجمع الدهر كله كله رداءان تلوى فيهما وحنوط وقال آخر هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راحه منها بغير القطن والكفني فصل وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه دان حاسب وقيل ذل قال أبو عبيد دان نفسه أي أذلها واستعبدها يقال دنته ادينه إذا ذللته فيذل نفسه في عبادة الله سبحانه وتعالى عملا يعده لما بعد الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى وكذلك يحاسب نفسه على ما فرط من عمري ويستعد لعاقبة أمر بصالح عملي والتنصل من سلف ذلله وذكر الله سبحانه وتعالى وعيد ويستعد لعاقبة أمر بصالح عملي والتنصل والتنصل من سلف ذلله وذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته في جميع أحواله فهذا, فهذا هو الزاد اليوم المعاد والعاجز ضد الكيس والكيس العاقل والعاجز المقصر في الأمور فهو مع تقصيره في طاعة ربه واتباع شهوات نفسه متمن على الله أن يغفر له وهذا هو الاغترار فإن الله سبحانه وتعالى أمره نهاه وقال الحسن البصري إن قوما الهدهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة ويقول أحدهم إني أحسن الظن بربي في الحاشية واحد مدر قطع الطين اليابس أنقامس المحيط مادة مدر إثنان هذا منهج وهو منهج التواهم كان أول من اخترعه وابتكره الحارث المحاسبي في كتابه التواهم وهو عبارة عن جعل السامع القارئ يعيش في جو الآخرة متخيلا إياه وسوف نرى هذا المنهج حتى نهاية الكتاب إن شاء الله تعالى كمأن القرطبي ينقل كثيرا عن الحارث المحاسبي في هذا الكتاب تتابع وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل وتلا قوله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أعوذ بالآيه من الشيطان الرجيم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وقال سعيد بن جبير الغرة بالله اي يتمادى الرجل بالمعصية ويتمنى على الله المغفرة وقال بقية بن الوليد كتب ابو عمير الصوري الى بعض إخوانه أما بعد فإنك قد أصبحت تؤمن الدنيا بطول عمرك وتتمنى على الله الاماني بسوء فعلك وإنما تضرب حديدا باردا والسلام وسياتي لهذا مزيد بيان في باب ما جاء أن القبر أول منازل الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى باب ما يذكر الموت والآخرة ويزهد في الدنيا مسلم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبر امي فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت وعن ابن ماجة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة فصل زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء مختلف فيه للنساء أما الشواب فحرام عليهم الخروج وأما القواعد فمباح لهن ذلك وجائز ذلك لجميعهم إذا انفردنا بالخروج عن الرجال ولا يختلف ولا في هذا ولا يختلف في هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى وعلى هذا المعنى يكون قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زور القبور عاما وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء في العجوز ولا يحل فبين الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتدن وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا ماجورا وهذا واضح والله سبحانه وتعالى أعلم وقد رأى بعض أهل العلم أن لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور كان قبل أن يرخص في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وما ذكرناه لك أولا أصح والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد صحيح رواه مسلم الحديث الصحيح عند مسلم بدون الزيادة الأخيرة وهي فإنها تزهد في الدنيا وبالزيادة يصبح الحديث ضعيفا. وابن ماجه والحاكم والسنن الكبرى والبايهقي وكنز عمال متابع وروي عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه خرج إلى المقبرة فلما أشرف عليها قال يا أهل القبور أخبرونا عنكم أو نخبركم أما خبر ما ف مقبل فالمال قد قتسم والنساء قد تزوجن والمساكن قد سكنها قوم غيركم ثم قال أما والله لو استطاعوا لقالوا لم نر زادا خيرا من التقوى ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا لهم معبروا لا فخر إلا فخر أهل التقى غدا إذا ضمهم المحشر لا يعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى وما يقدر فصل قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور وخاصة إن كانت قاسية فعل أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور أحدها الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكر والتخريف والترغيب وأخبار الصالحين فإن ذلك مما يلين قلوبا وينجع فيها الثاني ذكر الموت فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم, وميتم البنين والبنات كما تقدم في الباب قبل يروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قصا وتقلبها فقالت لها أكثر من ذكر الموت يرق قلبك ففعلت ذلك فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال العلماء تذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب فيها. الثالث مشاهدة المحتضرين فإن في النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته ما يقطع عن النفوس إلى الذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمنع الأجفان من النوم والأبدان من الرواحه ويبعث على العمل ويزيد في الإجتهاد والتعبة. يروى ان الحسن البصري دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت فنظر فنظر الى كربه وشدة ما نزل به فرجع إلى اهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا فقالوا له الطعام عيد فقالوا له الطعام يرحمك الله فقال يا أهلا عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرع لا أزال أعمل له حتى القاه فهذه ثلاث أمور ينبغي لمن قسى قلبه ولازمه ذنبه ان يستعين بها على دواء, دائه على دواء دائه ويستصرخ بها على فتن الشيطان وإغوائه فإن انتفع بها فذاك وإن عظم عليه ران القلب واستحكمت فيه دواء الذنب فزيارة قبور الموتى تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول والثاني والثالث ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الموتى والآخرة وتزهد في الدنيا فالأول سماع بالأذن والثاني إخبار بالقلب بما إليه المصير وقائم له مقام التخويف والتحذير في مشاهدة من احتضر وزيارة قبر من مات من المسلمين معينة فلذلك كان أبلغ من الأول والثاني قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة رواه ابن عباس ولم يروه أحد غيره إلا أن الاعتبار بحال المحتضرين غير ممكن في كل الأوقات وقد لا يتفق لمن أراد علاج, قلب علاج قلبه في ساعة من الساعات وأما زيارة القبور فوجودها استراع والانتفاع بها أليق وأجدر فينبغي لمن عزم على الزيارة أية أدب بأدابها ويحضر ويحضر قلبه في أتيانها ولا يكون حظه منها الطواف على الأجداد فقط فبمن هذه حالة في هذه حالة تشاركه فيها بهيمة ونعوذ بالله تعالى من ذلك بل يقصد بزيارته وجه الله سبحانه وتعالى وإصلاح فساد قلبه أو نفع الميت بما يكله عنده من القرآن على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى ويجتنب المشي على المقابر والجلوس عليها إن إذا دخل المقابر ويخلعون عليه كما جاء في أحاديث ويسلموا إذا دخل المقابر ويخاطبهم خطاب الحاضرين فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين كذلك كان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول وكنا بالدار عن عمارها وسكانها ولذلك خاطبهم بالكاف والميم لأن العرب تعبر بالمنزل عن أهله وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضا فيقول عليك السلام روى الترمذي في جامعه أن رجلاً, أن رجلا دخل على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال عليك السلام فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت في الحاشية واحد الزوائد الزهد لعبد الله بن أحمد بن حنبل اثنان صحيح رواه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم وصححه الذهبي ووافقه وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح الثلاثة صحيح رواه أحمد داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والطبراني في الكبير وصححه ووافقه الذهبي وتابع. ولياته من تلقاء وجهه في زيارته كمخاطبته حيا ولو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله بوجهه فكذلك ها هنا ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه ودرجه من اقرانه الذين بلغوا الامانه وجمعوا الاموال كيف انقطعت امالهم ولم تغني عنهم اموالهم ومحت التراب محاسن وجوههم وافترقت في القبور اجزاءهم وترمل بعدهم نسائهم وشمل ذل اليتم اولادهم واقتسم غيرهم طريقهم وبلادهم وليتذكر ترددهم في المقارب وحرصهم على نيل المطالب وانخداعهم لمؤاتات الاسباب وركونهم الى الصحه والشباب وليعلم ان ميله الى اللهو واللعب كميلهم وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم وانه لا بد صائر الى مصيرهم وليحضر بقلبه, بقلبه ذكر من كان مترددا في اغراضه وكيف تهدمت رجلاه وكان يتلذذ بالنظر الى ما حوله وقد سالت عيناه ويصول ببلاغ ببلاغه نطقه وقد اكلت دود لسانه ويضحك لمؤاتات دهره وقد أبلت تراب أسنانه ولتحقق أن حاله كحاله وماله كمآله وعند ذكر وعند هذا التذكر والاعتبار يزول عنه جميع الأغيار الدنيوية ويقبل على الأعمال الأخروية فيزهد في دنياه ويقبل على طاعة مولاه ويلين قلبه وتقشع جوارحه والله سبحانه وتعالى أعلم فصل جاء في هذا الباب حديث يعارض حديث هذا الباب وهو ما خرجه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب في كتاب السابق واللاحق وأبو حفص عمر بن شاهين في الناسخ والمنسوخ له في الحديث بإسنادي باسناديهما عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت حج بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم فبكيت لبكائه فبكيت ثم إنه طفر أي وثب فنزل فقال يا حميراء استمسكي فاستندت إلى جنب البعير فمكث عني طويلة ثم عاد الي وهو فرح مبتسم فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندي وأنت باك حزين مغتم فبكيت, فبكيت لبكائك يا رسول الله ثم أمك عدت إلي وأنت فرح مبتسم فعن ماذا يا رسول الله فقال مررت بقبر أمي آمنة فسألت الله ربي أن يحييها فأحياها فآمنت بي أو قال فامنت ورده الله عز وجل نفه الخطيب وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف بإسناد فيه مجهولون أن الله تعالى أحيا له أباه وأمه وآمنا به في الحاشية واحد موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وأخرجه السياطي في اللآلئ المصنوعة والخطيب في السابق واللاحق متابع قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ولا تعارض والحمد لله لأن أحياءهما متاخرا عن النهي بالاستغفار لهما بدليل حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن ذلك كان في حجة الوداع وكذلك جعله ابن شاهين ناسخا لما ذكر من الأخبار قلت ويبينه حديث مسلم عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قف دعاه قال ابن أبي وأباك في النار وحديث سلمة بن يزيد الجعفي وفيه فلما رأى ما دخل علينا قال وأمي مع أمكما هذا صح إحياؤما وقد سمعت أن الله سبحانه وتعالى أحيا له عمه أبا طالب وآمن به والله تعالى ألم وقد قيل إن الحديث في إيمان أمه وأبيه موضوع يرده القرآن العظيم والإجماع قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين يموتون وهم كفار فمن مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة بل لو آمن عند المعينة لم ينتفع فكيف بعد الإعادة وفي التفسير أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال ليت شاري ما فعل أبواي قال أعيد ليت شاري ما فعل أبواي فنزل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال المؤلف ذكره الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحيا وفيه نظر وذلك أن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه لم تزل ستوالى وتتابع إلى حين مماته فيكون هذا مما فضله الله سبحانه وتعالى وأكرمه به ليس أحياؤهما وإيمانهما بممتنع عقل ولا شرع، فقد ورد في الكتاب إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله وتعالى عليه وسلم أحيى الله سبحانه وتعالى على يديه جماعة من الموتى وإذا ثبت هذا فيما فما يمنع من إيمانهما بعد زياده زيادة في كرامته وفضيلته مع ما ورد في الخبر في ذلك ويكون ذلك خصوصا في من مات كافرا وقوله فمن مات كافرة الى اخر كلامه مردود بما روى في الخبر ان الله سبحانه وتعالى رد الشمس إلى على نبيه عليه الصلاه والسلام صلى الله وتعالى عليه وسلم بعد مغيبها ذكره ابو جعفر الطحاوي وقال إنه حديث ثابت فلو لم يكن فلو لم يكن رجوع الشمس نافعا وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه فكذلك يكون أحياء أبوي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نافعا لإيمانهما وتصديقهما بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد قبل الله سبحانه وتعالى إيمان قوم يونس وتوبتهم مع تلبسهم بالعذاب فيما ذكر في بعض الأقوال وهو ظاهر القرآن وأما الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل إيمانهما وكونهما في العذاب والله سبحانه وتعالى بغيبه أعلم وأحكم في الحاشية واحد صحيح رواه مسلم وأحمد اثنان ضعيف ابن جرير وإتحاف السادة المتقين وتابع باب منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها أبو داود عن بريدة بن حصيب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها وعيد فإن في زيارتها تذكرة وذكر النسائي عن بريدة أيضا عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من أراد أن يزور قبرا فليزره ولا تقول هجرا بمعنى سوء وذكر أبو عمر من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه إلا رد عليه السلام روية ذلك موقوفا عن أبي هريرة رضي, رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فإن لم يعرفه وسلم رد عليه السلام مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قلت يا رسول الله كيف أقول إذا دخلت المقابر قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أو ويرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم خرجه مسلم من حديث بريدة أيضا وزاد أسأل الله لنا ولكم العافية آمين يا أرحمة الرحمن وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مروا بامرأة تبكي عند قبر لها فقال لها اتق الله وصبري الحديث وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين